شبكه مزامير ال داوود تقدم الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الد سرو پل مستک سرو پل دین اہم تل و مغو لو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 سَنُقَرئكَ فَلَةً سَ إَِّ مَ شَأَو الله إِهُ يَعلممُ الجَهْرَ مَا يَخْفَى وَنُ يَِّركَنِ يُسرَ فَذَكرِِد فَعَتِكرَ سََذذكَّرُ مَ يَخش وَيتَجََّبُهَا لَشْقاء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 إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ لُولَآ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم على الضالين آمين, آمين, آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ نحد الله